وذكاة المال عموما فكثير من الناس يعتقد ان اخراج ذكاة المال في شهر رمضان اعظم ثوابا من اخراجها في غيره من الشهور وهذا معتقد غير صحيح يعتقد... يعتمد هذا المعتقد على حديث ضعيف باتفاق المحدثين قد أظل شهر كريم في كيت وكيت, وكيت وكيت وكيت حديث طويل هذا الحديث لا يصح باتفاق المحدثين وهو الذي ترك هذا الأثر السيء في معتقد الناس فصار كل الناس يحرص أن يخرج زكاة ماله في رمضان في رمضان مع الفقير والمسكين والمحتاج والمجاهدين وغير ذلك كلهم كل هذه المصارف السمانية في حاجة إلى المال طول العام طول العام فإذا حرص الأغنياء على إخراج زكاتهم في رمضان دون غيره من الشهور ف. هذا فيه مضرة وفسلة عظيمة لعموم المحتاجين على مدار العام، على مدار العام. بل كل صاحب مال إذا توفر عنده النصاب وحال عليه الحول في أي يوم من أيام السنة يلزم إخراج الزكاة، ولا ينتظر رمضان، ولا يعجل إخراج الزكاة قبل ميعادها في رمضان. لاعتقاده أن ذلك خير له بل إخراج الزكاة في ميعادها خير للفقير وأصحاب الحقوق فينبغي لكل صاحب مال أن يؤدي زكاة ماله على مدار السنة حتى يصل المال إلى الفقير على مدار السنة لا في شهر واحد فإن الفقير إذا أخذ إذا دخل إلى بيته ألف جنيه كل شهر أغنته عن السؤال ولكن إذا أخذ في شهر رمضان عشرة ألاف جنيه أو زيادة لا تكفيه شهرين أو ثلاث بطبيعة الحال سينفق وإذا انتهى المال من بين يديه اضطر إلى التسول في الشوارع والطرقات وعلى قارعة الطرق قوارع طرق هذه المسألة الأولى التي أردت بيانها المسألة الثانية أن كثيرا من الناس خاصة الذين يقال عنهم الطبقة الراقية في كل مجتمع هم في الغالب أبعد الناس عن فهم دين الله عز وجل فهم يأخذون أموالهم ويطوفون بها بسياراتهم الفارهة في الشوارع والطرقات وما أكثر الواقفين عليها وعلى قوارع الطرق يمدون أيديهم لكل ذاهب وآت وقد رأينا ونرى وسنرى كثيرا من الناس في أمثال هذه الأيام من رمضان وفي أيام الأعياد ينطلقون بأموالهم هكذا وهكذا لمن يمد يده ويلحف في السؤال ويلحف في السؤال مع أنه ليس محتاجا في الغالب وليس فقيرا ولا مستحقا لما يطلب في الغالب وإن من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله تعالى عليه باب ذل لا ينزعه حتى يرجع كما جاء في الحديث يفتح عن نفسه باب مسألة من غير حاجة وضرورة ملحة فإن هذا لا يجوز له بل ينكت بكل مدة يد وكل سؤال نكتة سوداء نقطة سوداء في وجهه وكثيرا ما كنا نرى رجالا ونساء في قمة الشباب والحيوية تسولوا واتخذوا حرفة ومهنة وجلسوا في الشمس الحارة والبرد القارص في الطرقات بغير حام يحميهم ثم هم الآن قد سقط لحمهم مصداقا لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فترهم فتقول الحمد لله الذي عافان مما ابتلى به هؤلاء بعد أن كانوا بيضا صاروا سودا بعد أن كانوا يمتلئون حيوية ونظارة صار الناظر إليهم يشعر بغضب الله عز وجل قد لف بهذه الوجوه وتلك الأبدال لماذا؟ لأنهم في ليل ونهارهم في هذه الأماكن لا يتحركون ويأخذون من ممن ذهب وجاء إذن هؤلاء قد امتهنوا واحترفوا هذا العمل ليس في حاجة وكنت أقول إن من دفع زكاة ماله لهؤلاء يلزمه أن يؤدي زكاة مرة أخرى لماذا؟ لأنه وضعها في غير موضعها الذي أمره الله عز وجل به. أما عموم الصدقات فلو أن يعطي من يشاء ولكن يلزم أن يتحرى في زكاة ماله لمن يعطي ورب السماء والأرض معظم موظفين الدولة أحق بزكاة المال من هؤلاء 70% من الموظومين الدولة بيأخذ أقل من 500-600 جنيه في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي ضرب بأطنابي في المدن والقرى والنجوع والأرياف ماذا يغني هذا الراتب عن صاحبه وأهل بيته وأولاده بل المجامع الفقهية في هذا الزمان قالت ما يقول باستحقاق الموظف قليل الدخل أو محدود الدخل لذكات المال وهو أولى من هؤلاء جميعا هؤلاء المتسولين وعندي قصص كثيرة جدا لكن الوقت لا يسع ذلك أن امرأة كانت زوجا لرجل مسؤول كبير في محافظة الدقاهلية كانت تصعد الأيوتوبيس أياما كنت طالب وكانت في منتهى الشياكة امرأة في منتهى وتتسول كنت في ذلك الوقت عندي فلسفة معينة ان انا باحترم الست دي لانها لم تلبس دم مقصعة ولا مخرقة ولا شيء من هذا ثم تم القبض على هذه المرأة وجابوها على صفحات الجرائد سنة الثمانين الكلام ده وفجئنا بصور في الجرائد جايبين علب صفيح كبيرة جدا ايام ازمه الفكة في ذلك الوقت ومصورين ال ال ال ست دي جايبه 7 8 عشر صفايح بتحط فيها الفلوس الفضية مصورنا في جورنال بيقولوا لها ازاي ده انت زوجت فلان الراجل مسؤول كبير فلا بد ان تنسيح تنزيعا هذا وبعته جاب الرجل زوجها وخيرها بين الطلاق وبين أن تترك هذا العمل فآثرت الطلاق واستمسكت بهذا العمل حرفة مهنة وشريبها البدن والقلب والدماء صارت تجري في دمها لدرجة أنها تفضلت هذا النتن على أن تكون دوجة محترمة في بيت محترم و. احترج المحترم وفي ظل أولاد تربيهم على العفة والطهرة لماذا؟ لأنها فاسية القلب خبيسة النفس فآسرت الدون وتركت الرفعة نعم فيقول النبي عليه السلام ليس المسكين الذي ترد الأكلة والأكلتان ليس المس... مش هو ده ليس المسكين الذي يمكن أن تعطيه لأمة لقمتين ينصرف ليس هذا ولكن المسكين الذي ليس له غينا ليس له ما يغنيه ويستحي ولا يسأل الناس إلحافة يظهر بمطر العفة وأنه لا يحتاج وأنه في نعيم دائم ولكن يؤدي شكره هكذا يوهمك انه غني وانا غير محتاج وعند شيخين مرفوعا ليس المسكين الذي يطوف على الناس يطوف على الناس فترد له لقمه ولقمتان والتمره والتمرتان ولكن المسكين الذي الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ما حد واخد باله منه ولا يقوم فيسأل الناس الحافه. وبمناسبة كان الفقراء زمان عندهم فقه لأنهم كانوا حافظا لكتاب الله وسنة رسوله أذكر أن أنا قرأت منذ أكثر من عشرين عاما أن رجلا متسولا أتى إلى رجل غني فقال أعطني مما أعطاك الله قال ليس عندي ما أعطيه قال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص تصور واحد فقير بيقول الكلام ده لواحد غني يعني فقير فقيه عارف يشحت ازاي ولكن الغني كان أذكر منه لما الأول بيقول له أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقال الغني ذهبوا وماتوا مع الذين لا يسألون الناس الحاف، دول ودول ماتوا بيتنا وانتبع فهؤلاء المتسولون صورة قميئة للمجتمع المسلم كدت لا, لا تجد مكانا ولا شارعا ولا طريقا ولا مؤسسة ولا شركة ولا عمل حكومي ولا غير حكومي إلا وقد كثر فيه المتسولون وكسر في المرتشون بلاء عظيم جدا ده هذه يا أخواني دمار للمجتمع دمار لأخلاق المجتمع فالذي يعطي هؤلاء يساعد على بقاء هذه الصورة القميئة في المجتمع المسلم فهو شريك بل ربما يكون هو أشد في تشويه صورة المجتمع المسلم ممن يمد يده للتسوق ولكن أدعوك أن لا تنهره كما أمرنا الله عز وجل ونهانا فقال وأما السائل فلا تنهر يعني نحقق المصلحتين لا ننهره ولكن لا نعطيه شيئا حتى نحمله الغريب أنك تجد كثيرا من المتسورين في منتهى القوة والفتوة والنظارة ما الذي يمنعه هذا من العمل ما الذي يمنعه أن يعمل وأن يكذب ويتعب ويحصل لقمة عيشه بجبينه وعرقه ما الذي يمنعه من ذلك هذا أسهل هو يقف تحمل ساعتين شمس وساعتين برد يطلع فيهم 200-300 جنيه يعني 10 ترب جنيه في الشهر هو لو يشتغل ياخد كام 1000 جنيه لا التسول أفضل ولكنه سيندم عليه يوم القيامة أما زكاة الفطر وزكاة المال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو شعير أو أقد أو طعام أو تمر، ويقول عليه السلام إنما هي طهرة للصائم. من اللغو والرفس وطعمة للمساكين يعني ما قالش مال زكاة الفطر في رمضان ليست مالا بالنصوص وذاب لئمة الثلاثة إلى أنها تخرج طعمة وذاب أبو حنيفة رحمه الله ورجحه الشيخ السيد بن تيمية أنها تخرج مالا أو لا بأس أن تخرج مالا ولكن يقول البأس كل البأس في إخراجها مالا لماذا؟ لوجود النص والفلسفة بقى يقولك أصل هو الفقير لما ياخد مال هو أدرى هو أدرى بمصلحته عايز يجيب أكل عايز يجيب شرب عايز يجيب لبس للأولاد عشان خاطر العيد وبتاع هو حر طب ولما نيجي عن زكاة المال نقول لا أصل الوادي الفقير ده ممكن يكون بيشرب سجر أو خمر أو كده لا إحنا نجيب له أكله وشرب بيته بحيث الأولاد ينتفعوا لكن لو أدناني فلوس هيروح يشرب بها كذا طيب ما هو ده نفسه اللي كان ممكن يشرب بها في رمضان ولا احنا ماشيين مع ربنا خلف خلاف يقول زكاة المال مال نقول له لا يا رب طعم طيب زكاة الفطر طعم نقول له لا يا رب مال ايه الحكاية ايه الحكاية زكاة الفطر من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صادقة من الصدقات ليس الزكاة فليحرص كل منا على أن يؤدي زكاة الفطر في آخر رمضان كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه أخرج قبل العيد بيوم أو يومين ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فهذا أحب الأوقات إذا الله عز وجل في إخراج زكاة الفطر أقول قول هذا ويستغفر الله لولكم وصلى الله على نبينا محمد على وصحبه وسلم دعوة فوق السحاب للمثوبة والثواب